السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله وهو العزيز الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومسبب الأسباب الذي خلق آدم من تراب فكرمه وعلمه وغمر هذه الأرض بنسله فجعلهم إقوة أكرمهم عند الله أتقاهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأحباب الحج مدرسة عظيمة العطاء واسعة الأثر بليغة العبرة موسم تسمو فيه الأرواح وتشرق فيه النفوس كيف لا أيها الأحباب وأجناس من الناس مختلفة تجتمع فيه وألوان متعددة وألسن متباينة كلهم يلهجون بوحدانية الله عز وجل فهو دين إسلامي عالمي الحج فيه دلالة واضحة على أن ديننا الإسلامي دين عالمي جمع بين أبي بكر رضي الله عنه العربي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وغيرهم من شت القبائل والبلدان ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا فالحج أيها الأحباب فيه دلالة واضحة على أن ديننا الإسلامي دين عالمي وتحت شعار قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم لجمهورها الكريم هذا الموسم الثقافي لتذكير الناس بفضائل الحج وأحكامه ولتوعية الحاج وهي الموسم مكون من أربع محاضرات بإذن الله عز وجل لنخبه من علماء الأمة وقاداتها ودعاتها الذين يستنبط المرء منهم علمه ويستفيد منهم فأول محاضرة هي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي حفظه الله عز وجل ورعاه وهو غني عن التعريف والمحاضرة الثانية يوم غد بإذن الله عز وجل لفضيلة الشيخ نبيل العوضي تحت عنوان فيه آيات بينات والمحاضرة الثالثة في يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل تحت عنوان الحج آداب وأسرار لفضيلة الشيخ الدكتور خالد العتيبي وكذلك يوم الأربعاء عنوان المحاضرة أحكام الحج للشيخ عزيز ابن فرحان العنزي فنسأل الله عز وجل أن يشكر القائمين على هذا الموسم خير الجزاء ونخص بالشكر جامع خالد بن حمد حمد بن خالد رحمه الله على ما يقوم به من عناية متكاملة في هذا المسجد فنرحب بفضيلة الشيخ محمد العريفي حفظه الله عز وجل ونسأل من الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته تحت عنوان لبيك فليتفضل مشكورا مأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسر الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الإخوة والأخوات الله عز وجل لما خلق الخلق شرع لهم الشرائع كما يريد سبحانه وتعالى ولم يشرع الله عز وجل شعيرة من هذه الشعائر أو يسن شيئا من هذه الأحكام إلا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى فهو جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فالله جل وعلا ينزه عن العبث أو أن يفعل الشيء لغير حكمة ومن ذلك أن الله جل وعلا فاضل بين الأماكن وفاضل بين الأزمان وفاضل بين الليالي وفاضل بين الأيام وفاضل بين الناس فجعل خير الناس وأفضلهم هم الأنبياء والمرسلين ثم جعل خير الأنبياء والمرسلين هم أولي العزم ثم جعل خير أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم فاضل الله تعالى بين الأيام فجعل يوم النحر العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى جعله خير الأيام وهو أفضله عنده سبحانه وتعالى فاضل الله عز وجل بين الأماكن فجعل مكة البلد الحرام هي البلد العتيق الذي فضل على بقية الأماكن فاضل الله تعالى بين الليالي فجعل الليالي العشر من شهر رمضان من آخره هي أفضلها ثم جعل ليلة القدر هي أفضلها وربك يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء من الأيام ومن الأماكن ومن الأزمان ومن الناس ومن الأوقات ومن الكتب ويختار الله سبحانه وتعالى شيئا يفضله على الشيء الآخر وإن أفضل أماكن التي فضلها الله تعالى على غيرها هي الذي جعل الله تعالى إليه القصد في الحج والعمرة في البيت الحرام هذا البيت العظيم جعله الله تعالى ملاذا لجميع الأنبياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول من حج إلى هذا البيت الحرام بل إنه قد حج قبله عدد من الأنبياء في صحيح مسلم وعند النسائي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج مر على وادي الأزرق فقال لأصحابه أي واد هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق يجيبه أصحابه من أهل مكة الذين عرفوا طرقها ووديانها وجبالها قالوا هذا وادي الأزرق فقال صلى الله عليه وسلم كأني أرى أخي موسى على جمل أحمر خطامه ليف له جوار إلى الله تعالى بالتلبية يقول كأني أراه الآن أمامي إذا موسى حج جاء موسى من مصر أو من الشام وحج إلى البيت الحرام ثم مر صلى الله عليه وسلم على ثنية من الثنايا قال أي ثنية هذا؟ ما اسم هذه الثنية؟ ما اسم هذا الجبل؟ قالوا يا رسول الله هذه ثنية كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم كأني أرى أخي يونس ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صفة يونس قال وله جوار بالتلبية والتكبير فإذا به صلى الله عليه وسلم يمشي في ركب هؤلاء الأنبياء بعدما حج موسى وحج يونس وربما حج غيرهم أيضا من الأنبياء فإذا به صلى الله عليه وسلم يأتي حجا إلى هذا البيت العتيق نحن جميعا نذهب إلى هذا البيت الحديق ونحن ننبي ونقول لبيك, لبيك لماذا لا نقول مثلا أتينا أتينا لماذا لا نقول ربنا ربنا لماذا نقول لبيك لبيك هي كلمة يجاب بها المنادي لما يقول لك إنسان مثلا يا أحمد تقول لبيك يعني أجبتك جئتك وما شابه ذلك فلماذا نقول لبيك هل دعانا أحد نعم نحن أتينا إلى البيت الحرام بناء على دعوة قدمت إلينا الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام قال الله عز وجل له وأذن في الناس بالحج طيب وإذا أذنت يا رب ما الذي يحصل يأتوك من الذي يأتي فقط القريبون لا يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم ليس المقصود الذكور كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لما ذكر القتال قال جل في علاه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ثم قال بعدها فإن خفتم يعني اشتد القتال كيف تقاتلون فرجالا أو ركبانا رجالا يعني تمشون على أرجلكم أو تركبون على دوابكم من خيل وما شابه ذلك فيقول الله تعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج وإذا أذنت يا رب ما الذي يحصل يأتوك يأتوني بأي سبيل رجالا وعلى كل ضامر على كل ضامر من لم يكون واجدا للضامر لم يكن واجدا لدابة تنقله وتوصله إلى البيت الحرام فإنه يأتي ماشيا على قدميه والضامر هو الدابة المهيئة للسفر كان الناس في السابق إذا أراد أحدهم أن يسافر يهيئ دابة معينة للسفر من ناحية طعامها إسقائها للماء قوة جسدها يختار دابة معينة هي التي تصلح للسفر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة الراحلة التي يرتحلها المر للسفر فيقول الله تعالى لإبراهيم أنت عليك الأذان قال إبراهيم يا ربي وأنا يبلغ صوتي في الناس أنا سأنادي لكن أنا أنادي في واد ليس حولي إلا جبال يا ربي أين يصل صوتي في الناس فقال الله تعالى له عليك النداء وعلينا البلاغ وفعلا نادى إبراهيم عليه السلام فبلغ الله تعالى نداءه إلى كل الناس وقال الله تعالى في دعاية إبراهيم إبراهيم عليه السلام دعو الله تعالى بدعاء للبيت الحرام وللوادي الحرام للبلد الحرام قال إبراهيم لما وضع زوجه وولده قال سبحانه وتعالى في ذكر دعاية إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم طيب السؤال هل أيها الإخوة الكرام إبراهيم لما وضع زوجته هاجر وولده إسماعيل في الوادي بين جبلين هل كان الكعبة موجودة أم لا لم تكن موجودة فلماذا قال ما هو إبراهيم هو الذي بناها كما قال عز وجل وإذ أرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا كيف يقول عند بيتك المحرم وهو الذي بناه ولم يكن هناك بيت أصلا وإبراهيم لما وضع زوجه وولده وضعهما ما في واد غير ذي زرع ما في أي مجال للحياة البيت أول من بناه الملائكة ثم بعد ذلك بناه بعض أبناء آدم ثم بناه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام يبنى وينهدم فيبنى وينهدم ويبنا وينهدم فإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى عن وإذا يرفع إبراهيم القواعد إذا القواعد كانت إيش موجودة فإبراهيم ماذا فعل جاء وحفر ووجد القواعد وبنى عليها الطوب حتى صار بيتا هو ولده إسماعيل فإبراهيم ماذا يقول يقول إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ثم قال إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون عجيب إذا إبراهيم لا يريد الأجساد إبراهيم يريد القلوب يعلم أنك إن جئت إلى مكة وتأثر جسدك ولم يتأثر قلبك فما هي الفائدة إذا من حجك إبراهيم يريد أن قلبك هو الذي يأتي فقال اجعل أفئدة من الناس لم يقل تأتي لا وإنما قال تهوي والهوي من الأعلى إلى الأسفل هو أسرع الطرق في إيصال الشيء من مكان إلى مكان لو أراد الإنسان أن ربما يقطع مئة متر لو ركضها برجله وربما لو لو ركب في سيارها وقطعها لن يكون أسرع من أن يقفز من عمارة طولها مائة متر وتجد أن الجاذبية تهوي به إلى الأرض لذلك سمى الله عز وجل النار عيادا بالله جهنم سماها الله تعالى بالهاوية وذلك أن الناس أن أصحابها والمعذبين فيها إذا ألقوا فيها هوى إلى قعرها ونادى إبراهيم عليه السلام بهذا النداء وأصبحت أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت الحرام من كل مكان. ذكر القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ماذا يعني الله تعالى تحمل أثقالكم؟ الكلام عن إيش؟ عن السفن؟ ولا عن إيش؟ عن الدواب؟ هذا في أول سورة النحل. لما أو في الأنعام لما قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ثم قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين ذكر القرطبي في تفسيره أن محمد بن سيرين جلس مرة في الحرم فأقبل إليه رجل وسلم عليه قال يا ابن سيرين أنت من أين؟ قال ابن سيرين أنا من بلاد بعيدة قال من أين يعني بعيدة من أين؟ قال أنا جئت من العراق أسير من عندي أهلي شهرين حتى أصل إلى مكة فقال له ذلك الرجل قال يا ابن سيرين أنت من جيران الحرم قال جيران الحرم أقول لك أنا أقطع شهرين حتى أمضي شهرين حتى أصل إلى مكة وتقول أني من جيران الحرم قال نعم أنت من جيران الحرم تدري أنا من أين قال أنت من أين قال أنا من بلاد ما وراء النهر يعني من أقصى بلاد روسيا أنا من بلاد ما وراء النهر خرجت من عند أهلي منذ خمس سنين واليوم وصلت إلى مكة قد يعجب بعضكم ويقول يا شيخ يعني بالمقاييس لو أن شخصا يمشي خمس سنوات ربما قطع الكرة الأرضية مرتين حسب المقاييس المعروفة كم خطوة تمشي خلال الساعة لكني أوضح لكم يعني أنا أحترم عقول من يستمع أوضح لكم كيف كان حالهم أصلاً؟ كان ممكن يجلس عشر سنوات. كان كانوا في السابق إذا أراد أن يخرج في سفر، مثلاً سفر، ممكن لو كان يمشي مشيا متتابعاً يقطع هذه المرحلة في عشرة أيام، مثلاً. لكنه لا يستطيع أن يمشي مشيا متتابعاً لأنه لا يستطيع أن يأخذ نفقة تكفي في العشرة أيام. فكان يأخذ نفقة تكفير مدة ثلاثة أيام حتى لا يغري اللصوص بالهجوم عليه وسرقته. وأحيانا هو نفسه ما عنده فلوس تكفي العشرة أيام فكانت النفقة تفنى في أثناء الطريق تنتهي فيدخل إلى أقرب بلد يشتغل حارس مزرعة يشتغل بناء يشتغل حمال في السوق لمدة شهرين ثلاثة أشهر يجمع على مئة دينار مئة وخمسين دينار ويمشي فترة معينة ثم تفنى النفقة أو تموت دابته أو يمرض هو أو يبتلى بأي شيء فكانوا في أثناء الطريق لا يسيرون سير متواصلا مثل لو أنك أنت مثلا جئت من مكة إلى الدوحة فقلت لك ما شاء الله متى مشيت من مكة تقول والله مشيت إحنا اليوم يوم السبت والله طلعت من مكة يوم الثلاثاء الماضي قلت كل هذا مشي الثلاثاء الماضي وتوق تصل إلى الدوحة يخي الناس يأخذون يعني ممكن 12 ساعة 13 ساعة قلت لي لا والله بس راحت تعطلت علينا السيارة أول شيء بنشر علينا الكفر وبعدين وقفنا في ورشة وبعدين سبحان الله صار في مشكلة في المكينة ووقفنا في مكان ثاني ومرض واحد من الأولاد ارتفعت حرارته ودخلنا إلى مكانه وبحثنا عن مستوصف وعطوه مغذي وجلس أربع ساعات تحت العناية ثم بعد ذلك فتذكر لي ظروفا تجعلك فعلا تتأخر هم كانوا في السابق المسافة التي تقطع في شهرين ثلاثة أشهر لا يستطيعون أن يقطعوها إلا ربما في خلال سنتين وثلاثة أو أكثر من ذلك إلى اليوم لو من ذهب منكم إلى الحج ونظر إلى الذين يأتون من روسيا يأتون يا جماعة في ناقلات ربما لو وضعت فيها حيوانات ما تحملت ناقلات لم تخصص لنقل البشر ما فيها نوافذ ويقسمونه إلى قسمين يركب النساء ويركب الرجال ثم إذا نظرت إليهم وتقول له من متى خرجت من بلدك من متى خرجت من كازاخستان أو أوزباكستان أو, أو قرقيستان أو غير ذلك يقول لك والله أنا من قبل رمضان بثلاثة أشهر مشينا طيب كل هذا حتى تصل قالي والله نحن وقفونا في الجمارك في المكان الفلاني وعطلونا عشرة أيام ثم الجوازات في المكان الفلاني عطلونا كذا ثم المكان الفلاني عطلونا كذا هل تصدق ذلك؟ مرة انتهينا من الحج وبعد الحج بثلاثة أشهر في ربيع الأول صار لي في القريات القريات في شمال المملكة على مخرج الأردن والشام واللي بيطلع تركيا وكذا يذهب عادة عن طريقها فلما ذهبت للقاء المحاضرة ومررت في أحد الشوارع فإذا في قرابة أربع وخمس سيارات للحجاج الروس بعد الحج بثلاثة أشهر فتعجبت وسألت الشباب أهل البلد قلت يا جماعة هؤلاء يعني ما بعد وصلوا إلى بلدانهم احنا انتهينا من الحج واللي كان قد حلق شعره نبت الشعر الآن يحتاج حلق مرة ثانية وهؤلاء إلى الآن ما خرجوا قالوا لي لا هؤلاء تتعطل سياراتهم في الغالب ويتأخرون غالبا بسبب بعض الظروف وربما جلسوا يشترون بعض الحاجات والبضائع او ربما يمرون احيانا المدينة بعد خروجهم فلا تتعجب اذا كان يا جماعة قد مضى على الحج ثلاثة اشهر ونصف وهم لم يخرجوا بعد من السعودية فما بالك بالله متى سيصلون إلى أهلهم إذا كان سيمشون ربما في الأردن ويدخلون سوريا ويدخلون تركيا وربما ما تدري يخرجون عن طريق إيران أو يخرجون عن طريق تركيا ربما يلبث أحدهم في رحلة الحج وهم في سيارات سنة كاملة ولا تستغرب ذلك فما بالك بمن يخرجون على إبل وعلى غنم وما شابه ذلك جعل الله تعالى قلوب الناس تتعلق بهذا البيت العتيق وتجد أنه في كثير من البلدان ربما قصر أحدهم على نفسه في النفقة في سبيل تعلق هذا القلب بهذا البيت العتيق كما قال الله عز وجل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وصارت الأفئدة فعلا تهوي إلى هذا البيت العتيق وتقبل وليه إقبالا حدثني أحد الإخوة هو أصله من تركستان لكن جده جاء قديما إلى مكة وحج وجلس في مكة وأخذ الجنسية السعودية لكن لا يزال يتقن لهجة قومه اللهجة التركستانية لا يزال صاحب هذا يعرف يعني يتكلم شيئا يسيرا بحكم أن جده وجدته يتكلمان في البيت أحيانا بمثلها يقول دخلت مرة إلى الحرم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قبل قرابة 18 أو 20 سنة يقول فرأيت أحد الحجاج من, من الروس قد جاء وهو المسكين يحاول أن يسأل أحدا عن أمر معين والناس لا يفهمونه كل واحد يسأل يقول له أنت تتكلم عربي يقول لا ما أتكلم عربي تتكلم إنجليزي يقول ما أعرف إنجليزي يقول والله ما نعرف روسي التحتاب نتكلم معك روسي والله ما نعرف روسي يقول فكلما ما رأى أحد عليه يعني رداء طالب علم أو العسكر في الحرم يأتي إليه مسألهم باللغة الروسية وهم لا يفهمونه والرجل مسكين يضرب أخماس باستاس ويمسح العرق ويتلفت يقول صاحبي فجئت إليه وحييته بالتحية الروسية قلت لمساء الخير صباح الخير يقول فالتفت إليه وكأنما يعني سقط على كنز قال لي أنت تتكلم روسي قلت يعني أتكلم شيئا يسيرا يعني أنا أيضا لا تورطني بعد لكن أتكلم شيء قليل لكن ماذا تريد؟ قال أنا عندي سؤال صغير قلت ما هو؟ قال أنا أقبلت حاجاً أو قال معتمراً نسيت يقول فتحيرت في حكم شرعي يتعلق بهذه العبادة التي أقوم بها قلت ما هو الحكم؟ قال كم مرة يجب أن نطوف حول الكعبة؟ قلت يجب أن تطوف حول الكعبة سبع مرات سبعة أشواط قال سبعة أشواط قلت سبعة أشواط قال عجباً وتستطيعون أن تطوفوا سبعة أشواط قلت يا أخي نطوف 14 نطوف 21 عادي يعني الواحد إذا كان ما في زحام يطوف سبعة ثم يطوف سبعة أخر ما في مشكلة قال يا أخي أنا, أنا, أنا طفت شوطا واحدا وكاد أن ينكسر ظهري من شدة التعب وأنتم تطوفون سبعة أشواط قلت يا أخي نطوف 40 شوط ما عادي ما في مشكلة قالنا لله ونلله راجعون. طيب إيش الحكم إذا أنا لم أطف قلت إذا ما طفت حول الكعبة ليس لك عمرة. الطواف ركن من أركان الحج والعمرة. قال إن لله ونلله راجعون. يالله جزاك الله خير. يقول ووالاني ظهره ومضى خارجا من الحرم. فظننت أنه سيذهب إلى دورات المياه ليتوظف. فقلت له تعال يا حاج. قال ماذا تريد؟ قلت ذاك الباب. أقرب إلى دورات المياه فلنت أنه سيتوضى الباب الثاني أقرب قال لا أنا على طهارة ما أحتاج أن أتوضى قلت إذن إلى أين تذهب قال سأخرج لأكمل طوافي على الكعبة وإذا هو يطوف على الحرم كله يظن الحرم هو الكعبة جاهل يقول صاحبي فقل تعال أنت طوف على إيش؟ قال أطوف على الكعبة قلت أي كعبة؟ الكعبة اللي أمامك الآن؟ قال هذيك اللي عليها لباس أسود؟ قلت نعم يقول فانفجر الرجل باكيا وأحرج مني قلت أنت عمرك ما رأيت الكعبة في حياتك؟ قال لا والله ما رأيت في حياتي طبعا هذا الكلام قبل الستلايت وقبل الانترنت كلام إبان سقوط روسيا قبل قريب من 20 سنة فما كان في تلك الأيام؟ بث فضائي ولا كان في انترنت واسع تنشر فيها الأمور وذكر قال إننا نحن أيام حكم الشيوعية لو يرون معك صورة كعبة أو كتابا باللغة العربية أو ورقة من مصحف تقتل مباشرة من غير نقاش حتى أنني أنا أذكر أنني زرنا ألبانيا بعد سقوط الشيوعية فيها كان هذا الكلام عام 412 يعني يمكن بالميلادي يظن 92 تقريبا أو 92 فزرتهم أنا ومجموعة ألقيت دورة لمجموعة من الطلاب هناك دورة تعريفية هم مسلمون لكن تعلمهم دينهم فكنت أشرح لهم الطهارة فوصلت إلى الكلام عن الختان فضحكت أمامي شباب فوق العشرين سنة مسلمون قلت شباب من منكم مختتن أنا أعرف أن ألبانيا كانت شيوعية ونحن ذهبنا بعد سقوط شيوعية بستة أشهر أو سبعة أشهر قلت من منكم مختتن فضحكوا قالوا ولا واحد يا شيخ قلت كيف قر الشيوعية تمنعنا ثم قال أحدهم قال يا شيخ قلت نعم قال خالي خالي ختن ولده ذهب به إلى طبيب وختنه الختان الشرعي فلما اكتشف أمره من قبل السلطات الشيوعية التي تحكم ألبانيا قتلوا الطبيب وسجنوا خالي أربع سنوات بسبب أنه خدنا هذا الولد الخال ما ثبتت عليه التهمة فقالوا عن الشك اسجنوا أربع سنوات كذا عن الشك بس أما الطبيب فهو ثبتت عليه فقتل فيقولون يا شيخ كنا نعيش يعني في رعب من الشيوعية فلا تستغرب أن يقول هذا الرجل أنا لم أرى الكعبة في حياتي وجاء المسكين قلبه معلق طوال سنين الشيوعية معلق بهذا البيت العتيق يريد أن يحج إليه ويعتمر هذا الإقبال الذي جعله الله تعالى في قلوب الناس للمجيء إلى هذا الحرم والطواف بالكعبة ينبغي علينا إذا ذهبنا إلى هناك فعلا أن نعظم هذا المشعر الحرام ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحج إنما شرعه الله تعالى ليعمل في قلوبنا لا ليعمل في أجسادنا الإنسان الذي يرجع من الحج ثم لم يتغير في الحج ولم يغير الحج منه شيء هذا ليس حجه مبرورا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور هو الحج الذي يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبل الحج يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبل الحج مثل الصيام المقبول يكون حالك بعد رمضان خيرا من حالك قبل رمضان الإنسان الذي يرجع من الحج ثم نسأل زوجته نقول لها فلان تغير قالت كيف تغير قلنا يعني تغير صار مثلا يحافظ على الصلاة في المسجد تغير صار ألفاظه بدل ما يسب يلعن تأدب قليلا تغير أصحابه الذين يجلس معهم ويغتابون وكذا أصبح ينكر عليه ما تغير قالت زوجته إي والله تغير قلنا ما شاء الله ما الذي تغير فيه قالت والله سمر شوية عندك كحة وزكام هذا اللي تغير فيه سبحان الله لكن ما تغير قلبه رقة وخشية لا ما تغير لسانه ذكرا وتسبيحا قالت لا قلنا ما تغير بذله للمال صدقة وقربة؟ قالت لا قلنا ما تغير بصره غفظا للحرام؟ قالت لا قلنا إذن ما الفائدة من حج ما الفائدة من وقوفنا في عرفات؟ نقول اللهم اغفر لي اغفر لي ونرجو النجات ولم نسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس ما الفائدة لما نعلن عداوتنا للشيطان ويبدأ الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر معلنا أنك يا شيطان عدو لي ثم بعد ذلك يعود إلى طاعة الشيطان وإلى اتباعه والمشي وراءه وأن يكون من حزبه إيش الفائدة وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف على الصفا ينظر إلى الحجاج فأعجبته كثرتهم ومعه ابنه عبد الله فقال عبد الله ابن عمر لأبيه قال يا أبتي ما أكثر الحاج؟ عبد الله بن عمر أعجب بكثرة الحجاج وقال يا أبتي ما أكثر الحاج فقال أبوه يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل الركب الذين ركبوا وجاءوا ولبسوا لباس الإحرام وصارت صورتهم الظاهرية حجاجا كثير كلهم يقولون لبيك لبيك لكن الذي يصدق فيه المعنى الشرعي من فرضية الحج قليل الذي يغير الحج فيه ويضبط سلوكه ويحسن من أخلاقه ويعدل من تصرفاته لكن الحاج قليل لذلك فرض الله عز وجل الشرائع والعبادات لأجل أن تعدل فينا وفي حياتنا خذ مثلا ذكر الله عز وجل الصلاة فقال سبحانه وتعالى إن الصلاة ماذا تفعل تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر إذا, الم... إذا ما نهت صلاتك عن الفحشاء والمنكر الفحشاء الكلام الفاحش والمنكر الفعل المنكر المحرم إذا ما هي الفائدة من صلاتك ما هي الفائدة أن تقف بين يدي الله تعالى خمس مرات في اليوم وتقول اهدنا الصراط المستقيم ثم أنت تعرف أين الصراط المستقيم وتنحرف عنه ماهي الفائدة من... من صلاتك فرض الله عز وجل الزكاة لتعديل سلوكنا وقال سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بايش بالمني والأذى لما الواحد يأتي ويتصدق ثم يبدأ يقول له وش خبار الخمسين اللي عطيتك أمس قال والله الحمد قال انت بلا تعطيها واحد من عيالك يلعبها ولا يشحمبها جوال ويغازل ثم بعد اسبوعين جلس معاه قال عسى استفدت ان شاء الله من الخمسين ريال اللي قبل اسبوعين عطيتك ياه قال والله الحمد لله اشترينا بها خبز واغراض البيت قال الحمد بعدها بثرة التسابيع قال خلص الخبز اللي اشتريته بالخمسين حقتي ولا, ولا ما بعد خلص فيبطل صدقته بالمن والأذى ويقول الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أخي لما آتي إليك وأقول أنا فقير تصدق علي قل لي آسف ولا أستطيع واسمح لي وأسأل الله أن يرزقك ولا تعطني مالا ثم تمن علي كونك تعتذر إلي بأسلوب اللطيف وتمنعني أحب إلي من أن تعطيني ثم تمتن علي بالمال فالزكاة شرعت أيضا لتعديل سلوكياتنا ذكر, النبي ذكر الله عز وجل الحج فقال سبحانه وتعالى فمن حج البيت واعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لاحظ أنت ممنوع أيضا من هذه الأمور في الحج لأجل أن يصبح الحج مدرسة لك في أثناء حجك في تعديل سلوكياتك وتعاملاتك مع الناس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إيش الفائدة من, الطعام من الصوم إذا كان الإنسان لن يدع قول الزور ولن يدع العمل بالزور والمحرم إذا ما هي الفائدة من كونك امتنعت عن الطعام والشراب هذه الشرائع إذا نحن اقتنعنا فعلا أنها لا بد أن تؤثر في حياتنا حققنا الحكمة الشرعية التي فرض من أجلها هذا الحج الذي جعله الله تعالى معلما على هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في السنة الثامنة في آخرها ثم في السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب منها أن مكة لا, لا يزال بعد فتح مكة لا يزال تلك السنة سيحج إليها أعداد من المشركين الذين تعودوا أن يحجوا في كل سنة وسيعمل المشركون شعائرهم التي يعملونها دائما في أثناء حجهم منها أنهم كانوا يشترطون كانت قريش تشترط عليهم أنه لا يصح الطواف إلا إذا لبست ثوبا من ثياب الحمس والحمس هم القرشيون، فيقولون للناس الذين يأتون من غفار من أسلام من, من عدد من قبائل العرب إذا أردت أن تطوف من شروط الطواف أن تلبس ثوبا من ثيابنا نحن القرشيين، فيقول طيب أعطوني يقولون لا إما تشتري وإما أن تستأجر يأكلون أموالهم وإذا لم تشتري ولم تستأجر فلا يجوز أن تطوف بالبيت بأي لباس آخر فطف عريانا فكان من لم يستطع أن يشتري أو أن يستأجر من ثياب القرشيين فإنه يطوف بالبيت عريانا وكانت المرأة تطوف أيضا عريانا وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله تقول يوم يبدو جسدي كله أو يبدو, يبدو بعضه وأنا لا يعني أني أحللته للآخرين لكن هكذا شعيرة الحج عندنا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيطوف بالبيت من هذا حاله وأنه سيلبى غير الله تعالى كما كانت تلبيتهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون أنت يا ربي مالك شريك إلا شركاء اللات والعزة وأنت يا ربي أحسن منهم لكنهم شركاء معك فكانوا مشركين بالله مثلما يأتي واحد يفتح شركة ويكون لسبعين في المئة من رأس المال ومعه خمسة شركاء أو ستة هذا لا خمسة في المئة وهذا لا ستة في المئة وهذا لا سبع في المئة فهم في الحقيقة شركاء له وإن كان هو الرئيس ورئيس مجلس الإدارة وهو المتحكم فيهم وهو المالك للمال لكن هؤلاء يبقى أنهم شركاء في الشركة فكانت قريش تعبد مع الله تعالى هذه الآلهة وتعتبرها شريكة لله عز وجل مع أنهم يرون أن الله تعالى أعظم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الكعبة سوف يحج إليها هذا النوع من الناس فلم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة سنة التاسعة وأيضا زد على ذلك أنه في تلك السنة بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتمكن الإسلام وصار للإسلام دولتان دولة في المدينة ودولة في مكة وانتشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وصار له صيت وصار للمسلمين قوة صارت القبائل تفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في الإسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا لا يستطيع أن يخرج إلى مكة ويحج ويترك القبائل الذين جاءوا يريدون الدخول في الإسلام خاصة أن الحج عندهم لم يكن كما هو عندنا أنت الآن ربما ركبت الطائرة في يوم سبعة وذهبت في يوم ثاني عشر رجعت كلها خمسة أيام هم لا كان يحتاج أن يقطع مسافة طويلة يعني أكثر من خمسمائة كيلو ثم يحتاج أن يخرج بعدد كبير معه إلى هناك ويحتاج أن يصل مبكرا إلى مكة وأن يتأخر يعني ربما يمضي شهرا كاملا غائبا عن المدينة والوفود تأتي تسأل عن الإسلام فلا تجد من يدلها عليه لذلك أجل النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم وحجت معه الألوف من الناس جعل صلى الله عليه وسلم يمشي في فجاج المشاعر يمشي في عرفة ومزلفة وميناء وهو لا يعلم أنها آخر خطواته في هذا البيت الحرام لبث صلى الله عليه وسلم في مكة أياما هي آخر الأيام والساعات التي قضاها في مكة ولم يعد إلى مكة بعدها أبداً رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج وبعدها بشهرين ونصف توفي صلى الله عليه وسلم حج معه قلوب الناس ونفوسهم حج معه الكبار والصغار والأحرار والأرقاء والأغنياء والفقراء حج وهو صلى الله عليه وسلم يرتفت إليهم ويقول خذوا عني مناسككم تعلموا مني خذوا عني مناسككم ثم قال فلعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا كان متوقع يقول لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا بعد اليوم أنتم يا من جئتم من الطائف لتحجوا يا من جئتم من اليمن لتحجوا يا من جئتم من ديار بعيدة لتحجوا احرصوا على أن تتعلموا مني قدر المستطاع فلعل هذا هو آخر نظرات تنظرونها إلي فلعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا طاف صلى الله عليه وسلم على البيت الحرام على الكعبة وقف عند الحجر وبكى ثم التفت إلى عمر وقال يا عمر هنا تسكب العبرات اللي يريد يبكي يا عمر يبكي هنا في الحرم هنا إذا ما رق قلبك وأنت تطوف على الكعبة وتمشي في خطوات مشاه قبلك الأنبياء والمرسلون ومشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاه الصحابة والتابعون والصالحون والعباد إذا ما رق قلبك في ذلك الموطن متى سيرق يقول عليه الصلاة والسلام يا عمر هنا تسكب العبرات يا عمر ويمضي صلى الله عليه وسلم متنقلا بين المشاعر ويقف صلى الله عليه وسلم بعرفات ويخطب في الناس خطبة عصماء أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام وأرسى فيها قواعد الدين ونقض فيها جميع علاق الشرك التي كان الناس يعتقدون بها في الجاهلية وكان مما قال صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس أي يوم هذا؟ فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسمه سيغير اسم اليوم هم يعلمون أن هذا يوم النحر من أيام الجاهلية يسمونه هذا الاسم لكنهم ظنوا أنه سيغير اسمه فسكتوا قالوا من أدبهم قالوا الله ورسوله أعلم سمه ما شئت يا رسول الله نحن تبع لك الله ورسوله أعلم قال أليس يوم النحر قالوا بلى قال قال أي بلد هذا ما قالوا مكة وهم الذين ولدوا فيها ونشأوا فيها وترعرعوا فيها وحجوا إليها أدبا معك ما نقول مكة الله ورسوله أعلم لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كانت تسمى يثرب ويثرب لفظ مشتق من التثريب واللوم فسماها طيبة وجعل صلى الله عليه وسلم على المنبر يضرب بعصاه ويقول هذه طيبة هذه طيبة ف. ظن الناس أنه سيغير اسمها قال الله ورسوله أعلم قال أليس البلد الحرام مكة قالوا بلى قال أي شهر هذا قال الله ورسوله أعلم قال أليس الشهر الحرام قالوا بلى فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أن تنتهكوها أو الواحد يعتدي عليها حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا بمعنى أن هذا اليوم حرام وزاد حرمته وتعظيمه أنه داخل خلال شهر حرام وزاد حرمته وتعظيمه أن هذا اليوم يقضى في بلد حرام فهو في الحقيقة تعظيم فوق التعظيم فوق التعظيم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت بلغتكم سمعتم مني قالوا نعم فسر وفرح لما أقر قالوا نعم بلغتنا ورفع بصره وقال اللهم فاشهد يا ربي لا تقل لي يوم القيامة أني ما بلغت أنا بلغتهم قلت لهم لا يعتدي أحدكم على دمائي أحد وقلت لهم لا يعتدي بعضكم على أعراض أحد يعتدي على عرضه في هتك عرضه بفاحشة أو يتعرض لابنته أو لمحرمه أو يهتك عرضه بالكلام في عرضه والغيبة له يا ربي أنا بلغتهم ترى إذا وقعوا في الخطأ اللوم ليس عليه اللوم عليهم هم يا ربي أنا بلغتهم اللهم ها هم يقولون بلغتنا اللهم فشهد يا ربي أنا بلغتهم أن أموالهم حرام عليهم يا ربي بلغتهم أنه لا يجوز أن يأكل القوي مال الضعيف أو الذكي مال خفيف العقل أو الغبي يأتي يتذاكى على الناس ويجمع أموالهم ويحتال عليهم بكلمتين وعنده عقود وعنده أوراق معينة ومستندات مزورة وما شابه ذلك يبدأ يأكل أموال الناس بالباطل ويتذاكى عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أنا بلغتهم وهم أنفسهم يقولون نعم بلغتنا يا ربي فشهد يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة أمكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أنا هل بلغت اللهم فاشهد قالوا نعم قال اللهم فاشهد ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الربا محرم عليكم وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمية الآن أي ربا باقي من أيام الجاهلية اليوم الغاء ما في ربا لأن بعضهم ما أسلم إلا قبل الحج بأيام جاي من اليمن جاي من الطائف من... ليس كلهم من المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له فيقول عليه الصلاة والسلام أي ربا موجود بينكم ترى اليوم صفحة جديدة إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ثم قال وإن دماء الجاهلية ما كان بينكم بالجاهلية من انتقامات فلان هذا قتل أخي وسوف أقتله وهذا فلان قد اعتدى على أبي وسوف أجازيه وأنتق من خلاص اليوم صفحة جديدة نحن اليوم إخوان في الحج قال وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة ما أحد يجرؤ أن يقول لا لا أنا فلان قتل أخي لا كلهم ساكتين الله تعالى جعل له هيبة في قلوب الناس فيقول عليه الصلاة والسلام وهو الخطيب المفوه صلى الله عليه وسلم يقول وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي ما قال أسقطتها أنا أضعها على الأرض وأطع عليها بقدمي فيكم أحد يجرؤ أن يقوم يرفعها قال موضوعة تحت قدمي ثم من باب العدل قال وإن أول دم أضعه أسقطه بدأ بحقوقه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لقومه فخذها الذي هو منهم دم وانتقام على فخذ آخر وكانوا في الجاهلية لا يزالون إلى الآن لم ينتقموا لمقتولهم ويحق لهم أن يطالبوا يقولون انت قتلتم صاحبنا ولم نقتل منكم أحدا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أبدأ بنفسي قال وإن أول دم أضعه هو دم فلان وذكره عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب أضعه تحت قدمي الآن نحن تنازلنا ما فيه انتقام ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ لأن الله عز وجل يقول فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى سيسألني عنكم أجابوك أم لم يجيبوك فلا نسألنا الذين أرسلين ولا نسألنا المرسلين سيسأل المرسلون أجابك قومك أو لم يجيبوك ولا نسألنا الذين أرسلين وأنتم ستسألون بلغكم ولا ما بلغكم أنا قصرت معكم يا ناس فيقول صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وبدأ الناس يبكون ويعلمون أنه ما يقول هذا الكلام لرجل مودع أحد يقول أنتم ستسألون عني خذوا عني لعلكم لا تلقوني بعد يومي هذا كأنك يا رسول الله تودعنا كأنك تقول خلاص هذا آخر لقاء بيني وبينكم وفعلا كان هو آخر لقاء بينه صلى الله عليه وسلم و قالوا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة فيليتنا والله كنا بإحرامنا معه صلى الله عليه وسلم يليتنا والله معه فوالله لا قد عليه أحدنا ويقبل يده ويقبل رأسه ويقول يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وهو صلى الله عليه وسلم في الشمس وبعض أصحابه يظلل عليه والعرق يتصب بإحرام في عرفة وهو يخطب الناس مبينا له صلى الله عليه وسلم أصول الدين ونبذ ما كان ما كانوا عليه من الشرك وإسقاط جميع عدواتهم التي كانت في الجاهلية ومما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته قال أيها الناس وإن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم الشيطان يأس أن نسجد له ونصلي خلاص أصبحنا موحدين لكن رضي مننا اكتفى منا أن يحرش وأن يفسد بيننا وفي رواية قال ولكن رضي بما تحقرون من أعمالكم الأعمال اللي يقول الإنسان هذه نظرة صغيرة هذه كلمة صغيرة هذا ريالين ثلاثة مشيها هذا قال تحقرون من أعمالكم رضي بها الشيطان لأنها تجتمع حتى تهلك الإنسان ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس واتقوا الله في النساء شوف النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لن يختار في هذه الخطبة إلا أهم الوصايا التي يقدمها للناس مثل الإنسان الذي قيل له اخطب بخطبة تبلغ الناس فيها كل الأشياء المهمة التي في حياتك فجعل صلى الله عليه وسلم يختار مما كلم به أصحابه طوال عمره الثلاثة وعشرين سنة في الرسالة لما كان معهم صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة جعل يختار أشياء مهمة قال اتقوا الله في النساء فإن كن أخذتموهن بكلمة الله فرو فإن كن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وجعل صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيراء ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأرقاء والعبيد والمماليك ثم جعل صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه النظرات الأخيرة ويختم صلى الله عليه وآله وسلم خطبته ثم نزل صلى الله عليه وسلم من ذاك الموطن العظيم في عرفات ويوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفه، وقال وأفضل ما وقال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وقال أفضل ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكان صلى الله عليه وسلم معظما لهذا اليوم يقول جابر وهو يحكي قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه صلى الله عليه وسلم ركب ناقته بعدما خطب الناس ورتب أمرهم وما شابه ذلك واقترب الوقت من المغرب يقول بعض الشراح من المتأخرين قدروا كم ممكن يكون صلى الله عليه وسلم جلس وقت الدعاء لأنه عليه الصلاة والسلام بات في منا الثامن ليلا فلما أصبح وطلعت عليه الشمس مشى إلى عرفات وصل إلى عرفات صلى الظهر والعصر وخطب خطبة طويلة وأفت الناس بمجموع من الفتاوى وتغدى حتى إذا بقي على العصر قرابة ساعتين أو ثلاث حسب كلام المتأخرين يعني قياسات معينة ركب صلى الله عليه وسلم على دابته ليراه الناس ويقتدوا به ورفع يديه أمسك صلى الله عليه وسلم بخطام الناقة بالخطام الذي يربط به الناقة وشنق لها شنق لها يعني مسكها حتى ما تمشي ورفع يديه يدعو يقول جابر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو قال فما خفضهما حتى غابت الشمس شوف الدعاء المتواصل وهو أبو 63 سنة يقول والله ما خفضهما حتى غابت الشمس يقول حتى إن خطام ناقته سقط منه ويدعو خطام الناقة سقط انفلت، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه وأخذه والثانية مرفوعة. من شدّة حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يبقى الدعاء متصلا بينه وبين ربه عز وجل، ولا لا عجب لا نعجب من طول دعائه، وذلك أن يوم عرفه ينزل ربنا عز وجل ويدن فيه من عباده، ويقول. لملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما الذي جاء بهم ولم يرى الشيطان أغيض ولا أحقد منه مما يكون منه في يوم عرفه لما يرى من تنزل الرحمات وعتق الرقاب من النار إلا ما كان منه في يوم بدر فإنه رأى تنزل الملائكة ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة والإنسان حتى لو لم يسر الله تعالى له الحج لا بأس في يوم عرفة أن ينبغي له أن يصوم لأن له فضل فإنه يكفر السنة الماضية والقابلة الآتية وأيضا يستحب له أن يكثر من الدعاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة ليس, ليس خاصا بالحجاج إنما هو عام لجميع الناس خير الدعاء دعاء عرفة سواء حاج أو غير حاج أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخرة الإكثار منها أيضا له فضل في يوم عرفه في غيره سواء كنت حاجا أو لم تكن حاجا لكن المهم أن تستمر بمثل هذه الأدعية استغفارا وتوبة وطباة على الله عز وجل أخيرا أيها الأحبة الكرام ينبغي على أحدنا إذا كان في خلال أيام حجه أن يستثمر هذه الأيام المعدودات المعلومات والله سبحانه وتعالى إذا ذكر أيام الفضائل قللها. لذلك قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم إيش قال هل قال شهرا كاملا ولا إيش قال أياما معدودات كلها ثلاثين يوم أياما معدودات يعني لا تضيعوها ولما ذكر الله عز وجل أيام الحج سماها الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات في الآية الأخرى قال واذكر الله في أيام ويذكر الله في أيام معلومات فسماها الله تعالى أيام معدودات تقليل لها وهي فعلا أنت ستصل في اليوم السابع أو الثامن كلها أربع ولا خمسة أيام والحج منتهي انتبه لا يضع وقتك بكثرة كلام في الهاتف أو إرسال بلوتثات واستقبال أو تعارف وتكوين علاقات عامة أو الواحد كلما أراد أن كلما صلى احضر أحضر لترمس شاي وقهوة وجلس ثلاثة أربعة يتحدث بعضهم مع بعض ويزجوا وقتهم هكذا وهم في يوم فاضل ومكان فاضل ومع ذلك لم يدفعهم هذا إلى استغلاله إنما ولا استثماره إنما فات عليهم بالسواليف والكلام والضحك والتعارف بعضهم على بعض وكأنهم سجناء يريدون أن يزجو الوقت كيفما اتفق كلا ينبغي عليك أن يعني تخلو مع نفسك في هذه الأيام وتعالج قلبك وتقبل على ربك سبحانه وتعالى وتسأل الله تعالى القبول وتحرص على السنن بقدر استطاعتك وتحرص على تعلم السنن ما الذي يمنع أن يكون معك كتيب تتعلم منه السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لعلك أن يكون فعلا حجك مبرورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا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 اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن تساهل للحجاج حجهم وتتقبل منهم عباداتهم ونسكهم ياد الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حتى لا نطيل عليكم استقبل أربعة أسئلة إذا حد عنده سؤال حول الحج أو ما يتعلق به فيمكن أن نستمع له. تفضل يا والد طيب في شيء في الحج طيب عطني يا تفضل جميل الأخ جميل أنا فهمت سؤالك سؤالك جيد الأخ الكريم يسأل يقول لنا بعض الناس يعطيك حجابا يعني ورقة مكتوب فيها ربما قرآن ويغلفها بشيء أحيانا قطعة بلاستيك أو جلد أو ما شابه ذلك ويعلقها الإنسان في عضده ويعلقها في رقبته وذلك لدفع العين أو السحر أو الشفاء من مرض أو ما شابه ذلك هذه الحجب تنقسم إلى قسمين إما أن تكون من غير القرآن وفعلا عدد من هذه الحجب مكتوب فيها خزعبلات جدول وفيه سين صاد وأسماء جن وأسهم وما شابه ذلك وربما وضع فيها شعر أو وضع فيها شيء ويعطيك إياه هذا شرك وهو استعانة بغير الله عز وجل ولا يجوز تعليقه بإجماع العلماء وكثير ترى من السحر أو من يقول نحن شيوخ ويعطونك إياه يعطونك إياه هو مغلف أنت ما تدري إيش فيه لا يجوز تعليقه الأمر الثاني أن يعلق من القرآن وأن تكون متأكدا أنه من القرآن وتراه من القرآن أن يعلق آية الكرسي أو المعوذات مشابه شابه ذلك هل هذا جائز أم لا؟ الراجح أيضا أنه لا يجوز وذلك لأسباب منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له والتميمة هي هذه الحجب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول من القرآن ومن غير القرآن جعلها عامة أي واحد يعلق تميمة دعا عليه من تعلق تميمة فلا أتم الله له والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يفعلها أحد من أصحابه. لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض بعض أصحابه أو بعض أبنائه كتب له حجابا وعلقه فيه. هل ستكون أنت أحسن منه وخير منه؟ والله لو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كان خيرا يا أخي إذا كان علمنا كيف نقضي الحاجة وقال لا تستقبل القبلة ولا تستقبل. إذا كان علمنا كيف تقضي حاجتك البول والغائط سيغفل عن تعليمنا كيف نتعامل مع القرآن ونعلقه. وأيضا أن هذه الحجب إذا بدأنا نتساهل بتعليقها من القرآن سيبدأ الناس يتساهلون بتعليق كل شيء فيختلط تعليق القرآن بتعليق غيره وأيضا أن الإنسان قد يدخل بها إلى خلاء تعلق على الطفل وقد يتبول وما شابه ذلك فلا يجوز تعليقها إذا كان الإنسان يريد أن يعني يحسن أولاده، فليحصنهم بالأذكار الشرعية، يقرأ عليهم آية الكرسي، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الحسن والحسين ويقرأ عليهم المعوذات، قلوا الله واحد والفلق والناس، يقرأ قل عذر رب الفلق ما خلق، قل ع قل رب الناس ملك الناس ينفث عليهم، اقرأ على أولادك القراءة الشرعية يا أخي. أما أن يبدأ الإنسان يستعمل هذه الحجب فلا تفضل سؤالك. جميل طبعا الاخ الكريم سؤاله يقول في يوم عرفه نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هذا صحيح وهو ثابت صحيح البخاري لكن اليوم أكملت لكم دينكم بالمناسبة هي ليست آخر آية نزلت من القرآن آخر آية نزلت من القرآن هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم عرفه وقيل نزلت في يوم النحر وبكى عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر الأخ الكريم وقال عمر ليس بعد, ليس بعد التمام أو بعد الكمال إلا النقصان يعني عمر أنه ما دام أن الدين كمل وأن الرسالة كملت وأن ما في أحكام جديدة ستنزل على النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن وظيفته التي بعثه الله لأجلها انتهت خلاص لأن الله تعالى بعث رسله ليعلم الناس فإذا انتهى التعليم وانتهى الـ الـ الإبلاغ خلاص معناه سينقص منا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى ليس بعد الكمال إلا النقصان يعني إلا أن ننقص بدل ما كنا بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم سينقص من بيننا هذا معنى كلام عمر تفضل آه أحسن أحسن آه نعم الصفى والمروة كانوا في الجاهلية قد وضعوا عليهما صنمين اسمهما أساف ونائلة وكانوا يأتون يستلمونها الصنم ويذهبون يستلمون الصنم الثاني فلما فرض الله عز وجل الحج والعمرة وجعل من بين الشعائر الطوافة والسعي بين الحج والعمرة الطواف الصحابة ما عندهم في مشكلة لأن ما كان عندهم شعائر معينة يفعلون في الجاهلية لكن السعي وقع في قلوبهم شيء قالوا كيف طيب ما احنا في الجاهلية كنا نسعى بين أصنام الآن نسعى بين جبلين فوقع في قلوبهم شيء فقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني من العبادات التي يتعبد لله تعالى بها ليست من أمر الجاهلية فمن حج البيت أو اعتمر في الحج والعمرة فلا جناح عليه لا إشكال عليه ولا حرج عليه أن يطوف بهما يعني أن يسعى بين الصفة والمروة هذا معنى قوله تعالى شعار الله اما الطواف على الكعبة فهو يعني العبادة التبرك التمسح بالكعبة وما شابه ذلك هذا كل يا جماعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز نحن يا جماعة نخترع من عندنا عبادات نخترع من عندنا عبادات ما يجوز ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك خلاص ما يتبرك ما دام انه عليه الصلاة والسلام لم يتمسح ويمسع جسده نقول من وين جبتها انت هذه ما يجوز أن نفعل مثل ذلك إنما نطوف حول الكعبة وقبلوا الحجر الأسود وصلي خلف المقام هذه الأشياء التي وردت نعم تفضل أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح, مس... في صحيح البخاري لما قال وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي فقال الصحابة يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من بعدك من أمتك قال لو أن أحدكم له خيل بهم بين خيل بيض ووسود أكان يعرف خيله خيل البهم يا جماعة لونها محدد يقولون فيها حمرة فيقول لو عندك خيل دخلت خيلك أنت حمراء ودخلت بين خيل بيض بيض وسود ألاستتعرف تتعرف خيلك؟ قالوا بلى لونها واضح قال فإن أمتي يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء الغرة بياض يكون في الناصية في الوجه في الجبهة والأمف والتحجيل بياض يكون في أسفل الأقدام واليدين من أثر الوضوء هذا معنى الغرة والتحجيل أما الغرل الغرل فهو غير المختون ناس يأتون يوم القيامة إلى الله تعالى غرلا غرلا يعني غير مختونين كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده نرجعه مثل ما تفضل ما أسمعك. آه، آه أحسنت التوسعة، أحسنت، أحسنت. نعم. أين الدعاء في هذا اللفظ جميل؟ أما بالنسبة لما يتعلق بالال السعي في المسعى الجديد الذي أنشئ اليوم. فبعضه العلم منع من بناء على أن الجبلين يعني لا يجوز للسعي بين الجبلين فلما أنت تضع طريقا بجانبهما أنت ما سعيت بين الصفاء والمروان سعيت بجانب الصفاء والمروان فبعض العلماء منع من من هذه الناحية وبعض العلماء قال لا بل إن الصفاء والمروان كانت أطول من كذا لأن لموجود الآن المسعى القديم طوله ثلاثة عشر مترا ونصف فبعض العلماء اليوم يقول غير معقول أن يكون الجبل حجمه بس انتدادة 13 متر ونص بل هو كان أعلى لكن لما كانت التوسعة عام 73 للهجرة في عهد الملك سعود رحمه الله هي تقريبا أول توسعه تختص بالمسعى ولا وقعت توسعات قبل لكن أول توسعه بني فيها المسعة كان المسعى من قبل مثل البر وفيه بيوت في النص ويمكن بعض كبار السن يذكر ذلك وفيه دكاكين كان الناس يسعون بينها يمرون بين الدكاكين فلما وسع الملك سعود رحمه الله الحرم هدم هذه البيوت وبنى الجدار إلى آخر فيقول بعضهم لا إن المسعى أكبر من ذلك لذلك التوسعة الموجودة اليوم للمسعى تشمل الصفا والمروة على الحساب القديم على الجبل القديم وعموما حتى ما دخلكم يعني في في خلاف الصايع أنه يجوز السعي في المسعى الجديد والله تعالى أعلم يجوز السعي في المسعى الجديد والقديم وأنا وغيري من طلبة العلم سعينا فيه مرارا وإن شاء الله تعالى ما في بس سؤالك الثاني قلت نعم يقول السؤال الثاني الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبله لا إله الله تر شريكه له وملكوه والحمد لله لكل يقول أين الدعاء في هذا اللفظ هذا الدعاء الدعاء ينقسم إلى قسمين إما أن يكون الدعاء بليسان المقال أن تقول اللهم اغفر لي تجاوز عني ارحمني نحو ذلك أو أن أو تقول اللهم ارزقني مالا ارزقني ولدا هذا دعاء بلسان المقال مباشر أو أن تقول استغفر الله استغفر الله, الله وأنت تعلم أن الله تعالى قد قال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم دولارا ويمددكم بأموال فأنت تطلب أثر هذا الذكر فكذلك في قول لا إله إلا الله كأنك تتوسل إلى الله تعالى بالتوحيد An, yığfır alıko ve eş, sam? أحسنت هذا سؤال جيد وإن كان يبدون أن قليل الوقوع لكن من دخل من وصل إلى عرفات وأغمي عليه هل يعتبر له الوقوف في عرفاء أو لا هذا أيضا في قول له العلم والذي يظهر أنه يعتبر له الوقوف وأنه قد شهد عرفاء والله أعلم التلبية أحسنت هذا السؤال جيد أنا كان عندي دورة في الحج الأسبوع الماضي والأخ الكريم زال خير كان حاضر فكنا ذكرنا بأن التلبية يقطعها الملبي إذا وصل إلى بيوت مكة يقول وأنتم أوردتم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يونس وأن موسى قد لبيا وهم في داخل المشاعر الذي ذكرته أنا فيما يتعلق بتلبية المعتمر المعتمر إذا جاء معتمرا فإنه يقطع التلبية بوصوله إلى بدخوله بين بيوت مكة. أما بالنسبة للحاج فإن التلبية تستمر معه في جميع المشاعر ولا يقطع التلبية إلا متى برمي جمرة العقبة الكبرى. بارك الله فيك. طيب ناخذ السؤال الحادي عشر. تفضل. أحسنت. أحسنت. أحسنت. احسنت هذا هذا أيضا سؤال جيد. الأخ الكريم يقول. أن بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة في مسافة يسميها العلم الملتزم يقول هل لها فضل نرى بعض الناس يأتي ويدعو عندها هل لها فضل الحقيقة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في فضل الملتزم يعني لفظ معين عنها صلى الله عليه وسلم لم يرد لكن يعني كثرة عن السلف الصالح الموثوقين من علماء أفاضل أنهم كانوا يقولون إن الدعاء في هذا المكان مستجاب إن الدعاء في هذا المكان مستجاب فحقيقه ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فعل السلف وكثرته يجعل الأمر يعني أسهل وأذكر أن امرأة كانت تدعو دائما عند هذا الملتزم وأنا يعني هي من الأقارب فدائما تدعو عند هذا الملتزم وكلما راحوا المكة وتحدث النساء وتقول ترى الدعاء في مستجاب الدعاء في مستجاب الدعاء في مستجاب ففجأة قطعت الذهاب إلى الملتزم وصارت ما تقترب منه اللي يقول لها الدعاء في مستجاب تقول لا والله لا مستجاب ولا شيء فقلت لأهلي قلت أسأليها قلنا لي لها ليش غيرت رأيها بحثت المسألة ولا ظهر لها دليل ولا اكتشفت الحديث ضعيف يمكنها طالبة علم فسألتها فقالت تلك المرة لا إني أنا كل ما ذهبت إلى ذاك الملتزم كنت أقول يا ربي ما ما يتزوج أبو عبد الله يا رب ما يتزوج أبو عبد الله أبو عبد الله ليه زوجها يا رب ما يتزوج تقول بعد أن تزوج فاكتشفت ان دعائي ما استجيب <تصفيق> وهذا حقيقة يعني فالمقصود تفضل <تصفيق> الحجر نعم الحجر طبعا الأخ الكريم هذا سؤال جيد أيضا ما يتعلق بالحجر لم يصح في شيء في, في نص أن اسمه حجر إسماعيل. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه حجر إسماعيل. إنما هو الحجر بمعنى الحجز الحاجز. لأنهم في لما بنوا الكعبة قصرت بقريش النفقة وللكعبة أط أكبر من كذا. لكن قصرت بهم النفقة فبنوها أقل. فالحجر يعتبر من الكعبة. ولكن ولكن وهذه معلومة مهمة ويعني كثير من الناس تغيب عن. بعض الناس يظن أن الحجر كله يعتبر من الكعبة صح؟ الصحيح أنه ليس كله يعتبر من الكعبة لا يعتبر من الكعبة من الحجر إلا بمقدار ستة أذرع أنتم تشاهدون الحجر إذا, تعديت ال... اذا كنت تطوف تعديت الكعبة يأتيك الحجر عادة هكذا صح؟ بيضاوي يأتيك, مست... يأتيك فتحة باب ثم يأتيك بداية الحجر مستقيم ثم يبدأ يميل يكون بيضاوي من بداية الميلان هذا ليس من الكعبة لكن بنوه مائلا مقوسا تسهيلا على الطائفين وإلا لو واحد قال كما قالت عايشة يا رسول الله أريد أن أصليه في الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة إذا أردت أنك تصلي كأنما تصلي في الكعبة فصلي في الحجر لكن اقترب من الكعبة قدر استطاعتك لا تصلي وظهرك ملاصق للجدار المنحني لأنك تعتبر خارج الكعبة هذه نقطة مهمة أنه ليس من الحجر يعتبر من الكعبة إلا ستة أذرع فقط والباقي وضع هكذا أثناء البناء الطواف نعم أحسنت الطواف لا يجوز الطواف من داخل الحجر يأتي واحد ذكي يقول أنا بختصر وبدخل من هالباب وطلع من الباب الثاني لا هذا طوافه باطل إنما يجب أن يطوف من وراء الحجر نختم بأكبر منك سنًا ها هو الكبير له حق تفضل يا ولد. ايه احسنت ايه رستك الليل والنهار و... زاكى الله خير يعني انت ودك؟ افتي بايش يعني <تصفيق> يقول يسر على الناس طيب هو أفتى وخلص الله <تصفيق> عموما <تصفيق> هذا زي واحد من جيراني طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فجاني قال يا ابو عبد الرحمن قلت نعم قال والله طلقت أم علي قلت الله يا هديك هذه طلقة الثالثة قالي والله طلقة الثالثة بس ما تعرف لي شيخ حبيب كذا <تصفيق> يبغى شيخ حبيب يعني يمشيها لما الدين ما في حبيب وما حبيب المقصود أن الوالد يسأل يقول بالنسبة للرمي هل يجوز الرمي في الليل والنهار من أيام منا الثلاثة أم هو في النهار فقط والصحيح أنه يجوز الرمي في الليل والنهار السنة ترمي قبل غروب الشمس أن يكون في النهار لكن لو الإنسان ضاق وقته وما شابه ذلك ورمى بعده فلا بأس عليه أسأل الله لي ولكم التوفيق أنا عندي حلقة والله في التلفزيون أعطنا السؤال الواحد تفضل في بعض الناس يعني كتهم بعض العلماء بالنما Ama alimlerin şairi kimseleri de alimlerin şairi kimseleri de alimlerin şairi kimseleri de alimlerin şairi kimseleri de alimlerin şairi kimseleri de alimlerin ومفوه ونفع الله تعالى به نفعا عظيما ونحسبه صادق النية إن شاء الله تعالى وكونه يوجد عنده في خطبة بعض الأحاديث الضعيفة ليس هو فقط كثير من الخطبة يوجد عنده أحاديث ضعيفة تلتبس عليه ونعم وكثير من المشايخ أحسن ثم الرجل كفيف بصره يا أخي وكف في صغره يعني الله أنا ترى ودي أسلم عليكم كلكم لكن عندي والله حلقة الآن لو تأخر شويتها وشت معهم فخلوه سلام كذا سلام عليكم من بعيد للبيت